سمعنا بعض المتحدثين يصفون شهر رجب بالأصم فما معنى هذه الكلمة العرب في زمانهم القديم كانوا يسمون أيام الأسبوع وشهور السنة بأسماء تختلف عن المعهود لنا بعد مجيء الإسلام وكان للجو الطبيعي والنظام القبلي دخل في تعيين هذه الأسماء وشهر رجب كان يسمى قديما أحلك كما يقول المسعودي في كتابه مروج الذهب ويقول البيروني إن رجب كان يسمى بالأصم وهو أحد الأشهر الاربعه التي قال الله فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرب وهذه الأشهر الحرم قد عينها النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائها في خطبته في حجة الوداع وقال عنها ثلاثة سرد وواحد فرد والثلاثة السرد هي ذو القعدة والحجة والمحرم والفرد هو رجب ولفظ رجب فيه معنى التعظيم حيث كان العرب في الجاهلية يعظمونه ولا يستحلون فيه القتال كما لا يستحلونه في الأشهر الثلاثة الأخرى غير أنه لما كان وحده بعيدا عن أشهر الحج أعطوه اسما فيه معنى التعظيم حتى يتذكره الناس ولا ينسوه وكان الكثيرون يعتمرون فيه قبل دخول موسم الحج ولعل وصف رجب بالأصم مأخوذ من السكوت حيث لا تسمع فيه قعقعة السلاح بالقتال ولا الصيحة بالاستنفار إليه يقول القرطبي في تفسيره كانت العرب تسميه أي رجب منصل الأسنة أي مخرجها من أماكنها كانوا إذا دخل رجب نزعوا أسنة الرماح ونصال السهام ابطالا للقتال فيه وقطعا لأسباب الفتن لحرمته وقد ورد ذكر ذلك في البخاري عن أبي رجاء العطاريلي قال كنا نعبد الحجر وإذا وجدنا حجرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجرا جمعنا حثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا به فإذا دخل شهر رجب قلنا منصل الأسنة فلم ندع رمحا فيه حديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناها فألقيناه وكان من عادة العرب النسيء وهو تأخير بعض الأشهر الحرم إلى غير موعدها استعجالا للقتال وكان للقلمس وأولاده زعامة النسيء لا يرد كلامهم وكانت ربيعة ابن نزار تؤخر رجب وتجعل بدله رمضان وكان من العرب من يحلون رجبا ويحرمون شعبان لكن مضر كانت تحافظ على حرمة شهر رجب لا تستحله أبدا وجاء ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما رواه الشيخان وهو يخبر أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وعين الأشهر الحرم وعند ذكر رجب قال ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان فأضافه إلى مضر لأنها كانت تحافظ على تحريمه أشد من محافظة سائر العرب قال ابن حجر في فتح الباري أضافه إليهم لأنهم كانوا يتمسكون بتعظيمه بخلاف غيرهم وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم موضع رجب بأنه ما بين جماد وشعبان وليس هو ما كان في نسيئهم الذي يؤخر له به عن موضعه الحقيقي هذا هو شهر رجب الأصم الذي ندب الرسول صلى الله عليه وسلم صيام ما يستطاع منه ومن غيره من الأشهر الحرم ولم يرد فيه بخصوصه حديث باستحباب الصيام يرتقي إلى درجة الصحة والله أعلم